إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعنه بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي لله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله مهتمه لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقضوا على حق و ولا تبتن إلا وأنتم مسلمون يا واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والساء واتقواها الذي تساءلون به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبا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 هدي محمد صلى الله عليه وآله وتلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بزعة وكل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول القائل هيهاد هاي هذا لا ينفع التصفيق ممتلئاً به الفضاء ولا صوت الهتفات فليحيى أو, أو فليمت لا يستقيم بها شعب ولا يسقط الجبار والعاسي يا أسكت الله أبوان طالما صاحت به فكم بلينا بتصفيق وأصوافه فليحيى أو فليموت لا يستقيم بها شعب ولا يسقط بها الجبار والعافي عباد الله إن الحواق المتتالية التي كنت قد أشرت إليها في آخر نقاء لي معكم لذا تتوالى وهذه النوازل لا زالت تتتالى غير ان ما يعنيني اليوم قبل ان اشرح في هذه الحادثه وفي تلك النازله اسال الله جل ذكره ان يسلمنا بلادنا منها وسائر بلاد المسلمين ما يعيني فيها أمران الأمر الأول أن كثيراً من المسلمين لا زيما الشباب منهم يظن أننا حينما نتكلم عن الوطن وعن حب الوطن نظن يظنون بهذا أننا قد مع الطيار وقد بيعنا القضية بل إن بعضهم يظنون وهما أن القائل بهذه القول قد اشتري وباع ذنبك وباع ضمير بل وباع دينك مع أن حب الوضل ما دام مقطورا في الإطار الشرعية وفي إطار الدين فهو أمر حفظ عليه الشروحة بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن كان خارجاً من قطن مكة في ليلة أن هاجر إلى المدينة بكى ونظر إلى ديارها وقال والله إنك لأحب البلاد إلي وأحب البلاد إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجتُ لكن يُقطَف كما ذكرت هذا الحب بإطار من الشرعية بإطار من الولاي والبار الأمر الثاني أن كثيراً من عوام النادي وخواصيهم صار في أزماننا لا يعترف لعالمنا بالعلم ولا يدعي باتيه بالحظ ولا ينقض لمتحجج على حديث الا اذا بدع عالما وان كان غير مبتدع او جرح نظيرا وإن كان منه أعلم وأذيا أو كثفر حاكما وإن ضرر له أن الحق خلاف ذلك وصار العلم لا يعرف ولا يعرف أهله ولا يجاز صاحبه إلا بالخطب الثورية وبكلمات نارية التي تصلح قليلاً جداً إن صلحاً أقل مما تُوزِد صار العلم عند طائفة من الناس لا يُجاز ولا يُعرَم صاحبه إلا بمثل هذه الأقوال النارية والخطب الثورية التي تبث الوقيعة والفتنة بين قلوب المسلمين في الوصن الواقع بل أبارك القلوب بين قلوب المسلمين ورحبهم وبين قلوب المسلمين وغيرهم ممن يعيشون معهم ممن لهم عز وزرنة في رقاب المسلمين يقول الله عز وجل في سورة آل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخير إنك على كل شيء قدير والملك المراد في هذه الآن هو سائع أنواع الملك الملك الخاص والملك الأخص والملك الأكبر العالم فأما الملك الأكبر فهو ملك السماوات والأرض وما بينهما الذي اختص به المالك الملك جل فنائه وأما الملك الأصغر فهو ملك الأوطال والبلاد وأما الملك الأخص فهو ملك العقارات والسيارات والمحلات إلى ذلك وما مثله فإذا نظرت إلى هذا الملك بسائر أقطابه وأشكاله إذا نظرت إلى هذا الملك فرأيت أميرا ينفع أو حاتما يخلع أو ملكا يركع فلابد وأن تفهم ذلك في إطار قوله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء إذا نظرت إلى هذا الملك بشدة أشكاله ومظاهره فرأيت أهل الباصل منتجين بعد والمبيل بالوصل ولوفقوا الحق مرتعشين بعد ان فرطوا في الحق وشاركوه فلا بد تفهم ذلك في اطار قوله تعز من تشاء وتذل من تشاء اذا رضت إلى هذا الملك الأكبر الملك العام ملك السماوات والأرض ووجدتنا فيه من اقتربات فيضالات وسميات ووبائيات وأمواب ما كنا نسمع عنها قبل ذلك ثم نظرت إلى الملك الأصغر ملك الأوطان والمجتمعات فوجت ما فيه من اقترابات وانتهاكات وصراعات وتظاهرات وحراقات ثم نظرت إلى ملكك أنت الملك الأخص فوجدت ما فيه من سرقات والحيانات والقصومات وانتهاكات فلبد أن تجمع سائر نظراتك تلك في عز وجل بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إذا كان حاله كذلك فلا بد وجوبا ان حينها كل واحد منا نفسه ويقول طوب من الذي كسبته ايدينا حتى نحيا هذا الضنك والطيق وعذر الضرر العيش ما الذي اقترفته حتى يحيق دهابهم أمة ما حاق من رين الظل والعنة والتفال ودهاب النضال وكسر النصال وإباحة قصعتها وضيغتها وممتلكاتها لبدا يسأل كل منا نفسه وإلا لبات الجميع اليوم في الآخرة في الدنيا من القاسرين وفي الآخرة من النابنين لابد وأن نزال كل من نفسه إياك أن تظل وهذا الكلام قلته سابقا حينما كنت أتحدث عن آل تونس على هذا المنبر قلت إياك أن تظل وهما أن هؤلاء قد حُلَّت إشكاليَّتهم وانفرجت أدماتهم بل بد بدأت وأقولها اليوم والقلب ينزف دمًا على بلادنا بلاد مصر إياك أن تظل وهمًا أن هؤلاء قد حُلَّت إشكاليَّتهم أو انفردت هزمتهم إنه قوم لم يتحركوا إلا كما بيّنت من قبل إلا إذا جاعت بطولهم ويا قيبة أوطال لم تتفق إلا إذا جاعت منها البطول يا قيبة أوطال لم تتفق إلا إذا جاعت منها البطول أليس تم عاقل يخشى أن تستباح منا القصول فعلى سدود ألف ساب نافذ يرتقب أن تغفل منا الجفول والعار كل العار أن تسقط الأوطان من أجل القصول نعم أيها الإخوة عار وأي عار أن ينتفر وقت لأجل وظيفة لأجل لقمة عيشه لأجل بطنه لأجل غلاب تعرف عارف ولا ينتبه إن أجدنا انتفاضة يوم أن سب لبكر وسب بل وسب لبي عمر فَلْ وَصُبَّ رَبُّ عَمَرٍ جَلَّ جَلَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَتْمَاعُهُ وكأن هذا الدين لا يدين منه أحد وكأن هذا الرب لا يُعظمه أحد وهذا جزاء حالنا هذا الذي نحياه الآن جزاء حالنا حالنا يوم أن ديننا إن الذي يتكلم اليوم عن الظلم وعن سقوط دولة الظلم كما يقول وألا أن الذي نجيه الآن واطع وطابعي لما نحيوه الظلم إنما بذلك يشخص إشكالية نفسه هو الذي ظلم أولاً ظلم نفسه بمعاضيه وظلم أهلت بتركيهم على تلك العرف قال الإمام البغوي رحمه الله إذا أراد الرعية يوما أن يتخلصوا من ظلم أمير لهم فليتركوا ظلمهم أولا إذا أراد الرعية أن يخلصوا أو أن يتخلصوا من ظلم أمير لهم вели يترك ظلمهم اوا لما سقطت دولة الموحدين دولة الموحدين دي دولة كانت تحكم العالم اي الدولة العباسيه والدولة الفاطميه في قدمه وعلقت الأغلاب وكان معه ولي عزه فقال له أبتاه أمن الملك إلى السجل ومن القص إلى الأغلاب ومن العز إلى الزل قال أي بني إنها دعوة مظلوم بالليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها هذا هو نتاج الظلم ظلم كنفسك وظلم نفسي وظلمه لنفسه هذا هو ظلم ونتاج الظلم نتاج طبيعي تعم به أبلوى كما قال الله عز وجل واتقوا لا لكصيبن الذين ولموا منكم خاصة وتذهيل الآية كم يقول واعلموا أن الله رضو رحم إن فينا ستعزل من هذه الإصابة لا لكن بينا واتقوا الله إن الله شديد العكاب ليه كله سيعاقب واتقوا الله ان الله شديد العقاب ان ليه في تونس وهباء في مصر يقولون اضلم الحاكم وفسد الحاكم ولم يقينا أن الحاكم ما فسد إلا يوم أن فدد أفواد رعيته فرضا فرضا ده عند أهل السلة والجماعة أن فسد فار إنما هو ناسد عن فسار الرعية ده من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة وكذلك نول بعض الظالمين بعضا في مكان يكسبون وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن يعني كمان لنت شايف بعد البصية بعد العفو عن كثير ويعفو عن كثير حسن البصري لما مر يدعو على الحجاج ولكن تتخيل من هو حجاج ذا رجل كان يقف على المنبر ويقول والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب المسجد هذا فخرجوا من بابه هذا لحلق لي دماؤه شايف استحلال الدماء لأي درجة وقف رجل يدعو على الحجاج فرآه الحسن البصري وقال لك لا تفعل فإنني أخشى إن ولي عليهم الحجاج إن عزل عنهم الحجاج أو ماذ أن يولى عليكم القردة والخنازير إنكم من أنفسكم أوتيتم هذا هو كلام الحسن إنكم من أنفسكم أوتيتم فقد روي ان اعمالكم عمالكم عمالكم وحكاكم وامراؤكم وولاةكم انما هي للتاج واعمالكم بل يجسدها في صورة اجمل وابرق يقول انما اعمالكم عمالكم يعني العمال والذنب كان مو يجي اعملكم بس متجذره في صوره اولائك والى هذا الكلام اشاور مقيم مرارا في ان الحكام انما يعدلون ويظلمون وفقا لاعمال الرعايه علي بن ابي طالب احنا ما رجل وقال لماذا صارت الفتن في عهدك ولم تكن كذلك في عهد أبي بكر ولا عهد فقال لأنه ما كان يختمان مثلي وكنت حاكما على مثلك تريد اليوم تريدون حكما وأميرا وواليا ورئيسا كأبي بكر وعهد تكونوا كعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه المعادلة سهلة ويسيرة تريد أن تكون أن يكون حادمك كأبي بك كن كورا ابن الخطار رضي الله عنه ابن القيم رحمه الله يقول في كتاب المساح دار سعادة يقول وتأبى إرادة الله وحكمته أن يولى علينا في مثل هذه الأيام ذا كلام ابن القير اللي في سبعميات وثنميات من الهجرة في القرن السابع والسابع من الهجرة يقول وتأبى حكمة الله وإرادته أن يولى علينا في مثل هذه الأيام عمر بن عبد العزيز أو معاوية لؤمن عن أبي بكر وهم فإن مولاتنا على أقدارنا وولاتهم على أقدارهم هو دم لوس إن مولاتنا إن مولاتنا على أقدارنا وإن مولاتهم على أقدارهم كن واحد وقدر وكل رعية وأعمالها وكل شعب أجرى بمقترب وما يستحق اسألة أنا هضر بمثل على إن جزاء الرعيم في الأعمال يتجسد في قرارة الحاكم مسألة زي مسألة الغلاف لكل الناس الآن يضعها المرسوم الأول في مسببات ما يحدث الان سواء ده في مصر ولا في ولا في اليمن مساله الغلال. النبي صلى الله عليه وسلم اوضح صراحه انها من اقعال الله في الكون واسماء وأن الحاكم لا دخل له فيها على الاطلاق كما قال له يا رسول الله لا لنا أعدد لنا تسعيراً إن شعري فقال إن الله هو الهاتف الباصد الهاتف المسعر ربنا هو المسعر خلاص يبقى المسألة واضحة لا رفل للحاكم فيها وإنما يجري الله عز وجل هذا التسعير على العباد ثم يجعل الحاكمة الأرضي سبباً من أسباب تطبيق هذا تسعير وثقاً لما يستحقه العباد بأعمله وأفعاده يعني المسألة برد في الأول الثلاثة متوقفة عليه على ضعية وأنه لا دخل للحاكم فيها على الإخلاص لكن مثل هذه الثباظرات والانفلاتات أدى الأصل لها بالشرق قولاً يعني لم أعلم عالماً من علماء أهل السنة والجماعة أباح هذه التضرر حتى من يظهرون اليوم ويجيز مثل هذه الأسعاد إنما خلقوا بذلك إجماع أهل العلم حتى لو كانوا من المنسوبين إليهم خلقوا بذلك إجماع آل العلم جملة وتفصيلة وأنا أطني لك أسباب تحريم هذه التبارات من الشرع ليقول لك باب تعبير عن الرأي وإيه تعبير عن الفكر والحرية والديموقاطية لا حتى لو كانت المية كما يقولون حتى لو كانت المية محرمة شرعا واخذ المسببات السبب الأول هناك قائلة شرعية أصولية تقول إن للوزائل أحكام المقابل الوسائل لها أحكام المقاصص هذه القاعدة تهزم قاعدة إلغاية بمن الوسيلة بمعنى إيه الوسائل لها أحكام المقاصص نترجم هذه القاعدة على مسألة التضاف لأن هذه المظاهرات قائمة أول ما تقول على خلع الوالي وخلع الوالي لو أن كان هنا أو في بلاد أخرى خلع الوالي أو خلع الوالي أو الخروج على الحاجب والخروج على الوالي شرعا لا يجد شرعا لا يجد أي ما كان ظلم الحاجم ونغير لا يجد فلما كان لا يجوز كانت الوسيلة المؤذية إلى هذا أيضاً لا تجوز ليه مظهرة مظهرة تؤدي إلى هذا القرض أو إلى هذا الحدد أو إلى هذا الأرض من ثم لا تجوز خروج على هذه المسألة شائنة في جميل الرعية وفي دينها وفي جميل الأمم ودنيها <تصفيق> إن ببنى ستضار عليه ودده حينما سأله حذائفا رضي الله عنه قال له يا رسول الله ماذا أصنع إن أدركت أمراك لا يهتدون بلداتك ولا يستنون بسنته قد تسمع واتطيع للأمير وإن ضرب ظهر مالك في ريوان أخرى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول يكون بعدي أمراك لا يستدون بهدي ولا يستنون بسنته يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسوم إنس إلا هيقوم بقى على أولئي الأيمة ويخرج عليهم ويطالب خلعين قلوبهم قلوب الشياطين في جسوم إنس يقول ماذا أصنع إن أضطر هذا الزمن فقال له النبي ومطيع الأمير وإن ضرب ظهرت وأخذ مالك فاسمع وأطع كلام قص واضح صريح قصع الثلاث ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أيما وجل خرج أميره شفراً مات ميتة جاهلية وقال الله عليه وسلم من نزع يدا من طاعة أميري مات ميتة جاهلية وفي حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه ذكر بنود مبايا عليه هو وأصحابه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَكَ الْأُمَّ الْأُمَّ الْأُمَّ الْأُمَّ الْحُكَامِ الصَّلَاطِيلِ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَكَ إلا أن نرى منهم كفراً بواحاً فيه عندنا بنا الله جبهان. مش إلا لو ولا, ولا الأسعار غيرت وإلا البطالة جادت ننازعهم لا نرى كفرا بواه فقط هي دي حالة وحيدة اللي يستطيع الشعب والرعية القروج على حكمه ووليه كفر صراح وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما قالوا لك يا رسول الله الوقات من الائمه والملاه من نكره ونضغض قال لا فاذا وئد من اميركم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولكن لا تنزعوا يدا من طاعه اكرهوا العمل بالقلب لكن لا تنزعوا يدا من طاعة هذا الوالي والآخر إمام الطحاو يقول في عقيدته الشهيرة وهو يفرح مؤتقدات أهل السنة والجماعة يقول ولو ألا نخرج على أولادنا وأمورنا ومناس أمورنا وإن ظلموا وإن جاروا وَنَدْعُ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ الإمام البربهاج في شرح السنة يقول وَأُمِرْنَا أَنْ نَدْعُوَةً لولاة أمورنا ولئاء المدينة وَأُمِرْنَا أَلَّا نَدْعُوَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ ضَدَوُوا وَإِنْ دَوُوا يعني مش انت مأمور بالامتثال فقط للأمير لا ده انت مأمور بالدعاء له والدعاء له بالتوذيق والصلاة والمعافاة أيما كان ظلمه ومهما كان جوره ايه دي مؤتقدات أهل السنة والجماعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ماشيا مع سويد ابن غفلة رضي الله عنه أحد الصحابة قال له يا سوي علّك أن تعيش بعد فإن عشت فاسمع وأطع لأميرك وإن ضرر ظهرك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أررك بما فيه منقصة لدنياك فاصبر وقل سمعا وطاعة هذا كلام عمر بن الخطاط يقول إذا إن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أمرك بنا فيه من قصة لدنياك فاصبر وقل سمعا وطاعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث ذات يعني في منتهى الجمال ويلخص ويشخص حل هذا الأمر الذي نحن فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بصحيح مسلم يقول إذا خرجت إذا خرجت الأمة على إيمانه فاقتلوا من يُنازِعه مُلْكَه هذه رواية أنا أجل لك بعض الرواية كلها الرواية الثانية إذا اجتمعت هذه الرواية الأوسط إذا اجتمعت الأمة على إيمانها فخرج بعضها فاقتلوا من يُنازِعه أمَّرَه ده كلام خاص والحديث الآخر برضو صحيح مسلم إذا بويع الحريفتان فاقتلوا الآخرة منهما يعني حاكم وبويع وحاكم الآخر بايعه بعض الناس في مكان آخر منهم يقتن ليه؟ لأن الأخير ده خرج عن البيع الأولى ده الشرح هذا هو وهذا هو حكم الإمام وحق الإمام عليه لماذا للإمام أو السلطان له هذه الهالة من التوقير والتعظيم والتبجيل تفهم هذا عندما تسمع كلام شيخ الإسلام وهو يقول ستون سنة ستون سنة من إمام جائر ظالم أفضل من ليلة بلا قطار ستون سنة من إمام جائر وظالم أفضل من ليلة بلا قطار واعتقد أننا كلنا جرفنا هذه المقالة يوم الجمعة الماضية مجرد أن بيان الحاكم تأخر ساعة أو ساعة دين وحفنا ببقدانه سلطان الحكم على البلد كلنا تماماين أن يرجع وهمل فينا اللعين ستون من إمام ظالم أفضل من ليلة بلاك الله الشيخ الإسلام السيوية يقول أيضا الحوضة تحدث من ظلم في ليلة ماذا يحدثه استبداد سنين الحوضة طوش من ظلم في ليله ما لا يحدث في استبداد وظلم سنين هو ده خذ السلطان وحق السلطان وقضى السلطان في ظلم ولا وفي ظلم ارضه وراعيته ما كان ظلم وايا كان دول ده مش كده بس الشرع الذي أوجب أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقعد لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة جعل الواد والسلطان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لو حقق هذا الوضع ماشي ما حققش لا تأمر ولا تنهي تدعو خاص إزاي؟ حديث عياغ ابن غنب رضي الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد إذا أراد أحدكم أن يوصح لسلطاني على جمهوره المعروف أو ينهى على فلا يمجي له على طوز الأشهاد مش في الصحب والمجلات لا فلا يُبضي له علانية ولكن ليأخذ بيده في السر يعني فإن قابل منه فذلك وإلا فقد أتى الذي عليه طيب انت بالوقت مش متاح لك هذا الأصل يبقى ترجع إلى الأصل الأول تسمع ومطيع للأمير ولو وإن برضى ظهرك وَأَخَذَ مَتْكِ فَاسْمَعْ وَأَضْحِ ليس هذا الثامر بالمحفة دعنا منكر في هذه الحالة وفي هذا الموضع الذي قَعَدَهُ النبي صلى الله عليه وسلم فترجع إلى أصل الطاعة والسمع المطلق أي مكان الظلم والجوء بإذن السبب الأول من أسباب تحريم هذه الطلورات مؤتاها وهو الخروج على الحاكم السبب التالي وهو خرم على الأول ما يحدث في هذه التضارة من هتافات نبي بألفاظ نابية تجال حاكل وولي الأمر والصفات والشرح ما على ذلك أبدا بل بضبه أمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث ذا له قصة زياد بن قسيم العدوان كان جلسنا مع أبي مكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عاد أحد الولاد فخرج ابن عاد وعليه ثياب رقاط طب فقال أبو بلاد أحد تابعين خال انظروا إلى إمامنا يلبس ثياب القساء فنظر إليه أبو بكر رضي الله عنه وقال له أسكن فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهانى فلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة من أهانى فلطان الله أهانى يوم القيامة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب التحقاب وضمان العبد دخول الجنة تعظيم السلطان وتبجير وتوقير واحترام فقال الصفادة عليه وآله ينظم قال خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل العلماء فالصو كان ضامناً على الله عز وجل كان ضامناً على الله عز وجل أي عز وجل يدخل جل أن عاد مريضاً أو خرج غازياً أو دخل على أمير الله. لا يريد إلا توقيره وتعذيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس دخل على امير الله. يريد تعذير وتقير للتعظيم والاحترام والتبجيل فقط بهذا الفعل يضمن دخول الجنه ده الكلام ده ايضا العلماء على سائر الامراء والسلاطين ايا ما كان ظلمهم وما ما كان جورهم يا انتامور بالسمع والطاعه وعدم الاهانه بل والتوخير والتعزيل والتبجير والإحقرام طيب هذا فقط هو هي أكثر مبارك لا سبب الثالث وهو ما يحدث الآن وأول عمس من إسانة دماء المسلمين والإقتال بينهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ويقول لا يشير أحدهم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يكبر عجل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من الناس إسانة دماء المسلمين والاقتال بينهم انت مجرد الإشارة بالسلاح حتى لو بمذاحة وتهريس بينك وبين أخيك لا يجب فما ظنك السبب الراجع الاختلاف بين الرجال والنساء أنا بعض الإخوة ممن شاهد هذه التضارات حكى له أفعال النابية تحدث في هذا الليلة والله يقول أفعال نابية تحدث وهو يقسم عليها أنه رأى بعينيه تحدث بين الشباب وبين فتاة هناك وفي الآن هم دول الشباب اللي عملوا الصورة وهم دول الشباب اللي عملوا اللي احنا ما يرداش نعملهم من ثلاثين سنة وعشرين سنة كما يقولون ولا حول ولا قوة إلا بلاه العلي العظيم الأسباب كثُر من أسباب تحريم المضاررات أيضاً إجباع أهم العلم على تحريمنا الشيخ نباز رحمه الله تعالى حينما سُئل وهذا الكلام موجود في كتاب الرسائل البازية سُئل عن حكم المظاهرات التي يخرج فيها الرجال والشباب مع الشباب فأفتَ بتحرينها تحريماً قاضعاً وكذلك الشيخ ابن عسيمي أفتَ كذلك بتحرينها تحريماً قاضعاً والشيخ الألباني رحمه الله بل جعلها الشيخ الألباني جعل هذه التضاروات مظهرا من مباير تقليد المسنين للكفار في أساليب السن كريم على بعض القوانين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منه أقول هذا القول وسغفر الله بك الحمد لله على أداره وعشيره أن لا إله إلا ضاره أجله لا شريك له في أرضه وسماهه وأن محمد العبد هو رسوله وقاتل رسوله وأميائه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة دائمة إلى يوم لقائه ثم أن ندعه هذه الأحكام وإن كانت قد استوعبت أغلب وقت الخطبة إلا أنها ليست هي التي تعنيني بمجال فإن أغلب أن يخرج في هذه الثوارات ولن يخرج على هذا لكن, لكن الذي يعنيه هو أمر آخر وهو ذو المسلم في مكة هذه الفتنة ماذا يطلع كيف يفعل وكيف يتحرك في هذه الفتنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد للمسلم أفعاله وحددها له حال الفتنة فقال والحديث عند البخاري وغيره قال إن الفتنة مشرفة من أشرف لها تشرفت وفي الرواية الأخرى من تشرف لها تشرفت لها فإذا وقعت فتنة فمن كان له غنم فليلحق بغنمه دي كناية عن العزلة عن هذه الفتن واعتزال هذه الفتن بكلية ومن كانت له إبن فليلحق بإبنه وإن كانت له أرض فتلحق بأرضه فقال رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إن لم يكن لأحدنا غنم ولا إبل ولا أرض فقال يعمد إلى تيفه فيدق على حده بحجر يجهز نفسه يجهز نفسه يجهز نفسه أن تسير هذه الفتنة الحرب إلى حرب ولينجوا يعملوا إلى فليدق حده بحجر ولينجوا إلا استطاع النجاح فقال رجل يا رسول الله أرأيت أرأيت لو اكرهت لينطلق بي إلى إحدى الصف إلى إحدى البئتين أو إلى أحد صفتي فئة رهضة على دخول هذه الفتنة والقتال فيها فأصابني سنف فقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبوء بإثمه وإثمك الأكواة يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار ويقول صلى الله عليه وآله وسلم يا الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه يا عبد الله كيف بك اذا بقيت في فساله من الناس فساله قال وكيف يا رسول الله قال اذا ما وجدت عهودهم واماناتهم لم يصبح لهم عهد ولا امانه كيف بك فقال عبد الله وماذا أفعل؟ قال اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وليتعك بيته واسمع وأطع اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وليتعك بيته واسمع وأطع الخلاس روى بشرح السنة أثرا عن أبي الحارف الصائر أنه قال حدث في بغداد حدث فهما ناس أن يقردوا يعملوا مضار ومعطردين على حد فسألت أبا عبد الله بن فقلت له يا أبا عبد الله ما تقوله في من أراد مع هؤلاء فغضب الإمام أحمد وقال الدماء الدماء والله لا آموا بهذا ولا أراث الدماء الدماء والله لا آموا بهذا ولا أراث بل أتين الدين, الدين. ليستمسك كل واحد بدينه وليسمع وليطع وأبسط حاجة احنا بنمثل لها ان لو جاد هذه التضارات ولو جاد الخروج في متخ هذه الفتنة ولو الخروج على الحاكم لامر ما ولا ما جماس لخرج الإمام أحمد بن حنبل على الواد يوم أن قال بحض القرآن ويوم أن عذب سائر العلماء الذين قالوا إن القرآن هو كلام الله غير مخلوق لكن لم يحجب واتزم سائر العلماء آلاء بسمع والطاعة للأمير بل إن بعضهم أقر الأمير في ضاير على هذه المسألة فروبا من عدد الأمير ونفرة منه من إفراده به البيض وتنكيله إياه يبقى الحاصل في هذه الأحداث ثلاثة أمور أن هذه التظاهرات لا تجهد شرعا حتى وإن كانت الميت ثانيا أن من أسل إليه هذه التظاهرات من خروج على الحاجر وهتاب ضد الوال واختتاب بين سئات المسلمين المختلفة لا يجد أيضا بمصوص الشرق وقواعد أهل الشرق ثالثا أن الذي يجب على المسلم في متر هذه الفتن هو الاعتزال وأن يكتر من الدعاء لله عز وجل أن يعصمنا من هذه الفتن أقول هذا القول وأستغير الله لي ولوله اللهم صل على محمد وآله محمد كما صليت عليه إبراهيم آل إبراهيم إنك حيم هميز مجيد وبارك على محمد آل ومحمد كما ضلت علي إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أظفر للمسلمين والمسلمات ولمؤمنين ولمؤمنات الأحياة منهم الأوض اللهم اظفر لنا زنوبنا وإصلافنا في أقلنا وتبث أرد banat على القوم الكافرين رَبَّنَا أَخْفِرْ أحب لَنَا وَلِإِخْوَائِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَتَجْ عَلْتِي قُلُوبِنَا غِلَّ لَلَّذِينَ آمِنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ عُرُوبُ رُحِينَ وَأَقْلُ الصلاة.